واللهُ غَفُور الرَّحيِيم لا يَنْهكُم الله عَن النَّذينَ لَمْ يقاتِلوكُمْ فِي الددينين وَلَمْ يُخْرجُوكُمْ منِنْ ديارِكُم أَْتَبَُّهُم وَتُقُصِطُ إلَيْهِم إن اللهه يحبُّ الْ المُقصِطين إنماَا يَنْهَاكُ اللَّهُ عَن النَّذينَ قتَلووكُم فيِيدينين وَأَخْرَجُوكُمْ منِنْ دَارِكُمْ. وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَتَوَلَّوْهُ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ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 واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان